ان الذين كفروا لن تنفعهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولا انهم وقود نار كذب ان فيرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ إِنَّ اللَّهِ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 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله من فَإِن فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اشْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالتِ رأتُ عمرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا مَضَاعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَمْسَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا مَضَاعَتْ وليس الذكر كالأنسى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتطبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 ما يعلمه الكتاب والحكمة والتوراء والإنجيل، فرسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآيات من ربكم أنني أخلق لكم أنني أخلق لكم من الطين كهيئة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 تبعهما هذا النبي والذين آمنوا والله علي المؤمنين فدَّت طائفةٌ من أهل الكتاب لَوْ يُظْلُونَكُمْ وَمَا يُظْلُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون يا اهلن كتابي لما تكفرون بايات الله وانتم تشهدون يا اهلن كتابي لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقًا نَبِيًّا لَمَا آتَيْتُكُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صَدِيقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُ بِهِ لَتُؤْمِنُ النَّبِيَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَمْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسحاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أُوتِي موسى وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق و جاءهم البيان والله لا يهدي القوم الظالمين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 ان الذين كفروا وماتوا وَهُمْ كسار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الَّتَائِبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة وهو دل العالمين فيه آيات بينتم ما إبراهيم وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ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 وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغُرْبَةٍ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الرِّيحِ فِيهَا صَرَرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ غَلَبُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَٰنتم ها أَلَا تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 وَإِن تَصْبِرُوا فَتَتَقُولَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ فَإِذْ غَدَمْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمِنِّ لَمْ قَاعِدٍ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ الطائفتان منكم ان تفشلام الله وليهما وعلى الله فليتمكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم وانتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاسة آلاف من الملائكة منزلين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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين فاطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ بَا الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ بَالضَّرَّائِ بَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ بَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ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 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للمتقين.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 فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تمنون الْمَوْتَ من فَقَدْ رأيتموه وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَنْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءٌ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَسَّ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا مثبت أقدامنا مثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فأتهم الله سبباً الدنيا محشناً سبباً بالآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتن قلب خاسرين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 فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَةً نوعاً يعشا طائفة منكم طائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة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 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَائِمٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّ هَذَا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 فَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ أَمِ الذَّفَعُ قَالُوا لَوْنَا عَلَمُ قِتَالَ الَّتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَ إِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ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 فقالوا حسب الله أن يعمل وكيل، فانقلب بنعمة من الله ما فضل لم يمسسهم سوى التبع رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 لَوْ كَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَآتِهِمْ وَلَأُدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَبَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يُغْرِرَنَكَ تَقْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ